يا جنود الله خوضوها وذودوا انها الجنات تدعوكم فجودوا يا جنود الله وذودوا إنها تدعوكم فجودوا انتم جند المعالي والهدى ما لكم في الكون والله معالي والهدى ما لكم في الكون والله نديد أنتمون اسلوبات أرخصوا في سبيل الله أرواحا تجود يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنو أنتمون أسلوبات ارخص في سبيل الله ارواحا تجود يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنود يا جنود الله خوضوها وذودوا إنها الجنات تدعوكم فجودوا